سبحانه تعالى عن ما يشريكون ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أن أنظروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من مقفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون